انه اهلك عادا ولوى وثمودا فما ابقا وقوم نوح من قبل انهم كانوا اظلم واقوا والمفتك تاهوا تغشوا ما غشا تَذِكْرَى آيِي رَبِّكَ تَتَمَاءَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَصِيبَتِ الْأَذِفَا لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَة افَنَّنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَحْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ شَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْنَ آيَةً يُعْرِضُ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ